دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين